بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والنسى إن سعيكم لشتى فأما وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَانُهُوا إِذَا تَرَدَّا إن علينا للهداة وإن لنا للآخرة ولولا فإن ذرتكم نعنت الله لا يصلها الذي كذب وتولى وسيجن نبها لتقى الذي يتيما له يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزاء الا بثواب ربه لعله ولسوف يرضى.